الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من النبي بعده على التابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لازلنا مع كتاب قواعد معرفة البدع للدكتور محمد ابن حسين الجيزاني حفظه الله ولازلنا في المسألة الثانية ألا وهي معنى البدع في الشرع وذكرنا المعنى اللغوي لكلمة البدع ويرضفه بمعنى البدع في الشرع لأنه لابد من وجود علاقة ما بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي في اي كلمة من الكلمات لابد أن تجد علاقة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي مثلا معنى الإيمانaciones في اللغة هو الـ التصديق ومعنى الإيمان في الشرع هو معنى الإيمان في الشارة هو التصديق فقط؟ آرا عبد العزيز. معنى الإيمان في الشارة؟ صح؟ هو قول باللسان وتقاد بالقلب وثعل بالجوارح والأركان. طب بقى فين نوع العلاقة ما بينهما نوع العلاقة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي هنا هي الليه التصديق أن الإيمان في الشر فيه تصديق لكن معناه أعم عليك يا سيطة لكن معناه ايه عام. احنا قلنا في اللغة معناه التصديق فقط لكن هنا التصديق به القلب والنطق به اللسان والعمل به الجوارح والأركان إيبقى أعمه ولا لا؟ عام صح كده؟ ولا مش صح؟ أنتم معايا؟ اللي شاهد من الكلام اللي أنا بقول إن في دائما علاقة ما بين المعنى اللغوي والمعنى اللي أنا عايز إيه؟ أضعه للكلمة اللي أنا أتكلم عنها يعني الآن أنا أتكلم عن معنى إيه؟ البدعة صح؟ والبدعة دي أنا عايز أحدد لها معنى فين؟ في الشرع طيب ومعنى في اللغة الإحداث على غير مثال سابق طيب واجه العلاقة إن هي برضو في الشرع إحداثٌ لكن بقى إحداث إيه؟ لابد لهم من ضابط أخرى حتى ينضبط التعريف يبقى فيه علاقة ولا لا فيه علاقة صح؟ طيب معنى الطهارة في اللغة إيه؟ النظاف طيب معنى الطهارة في الشرع ارتفاع الحدث وزواله إيه؟ النجس طيب المعنى الشرعي أعام من المعنى اللغوي مش عايزين نرد جماعي لأن الرد جماعة كده لا أستطيع أن أميز الكلام أيها المحمود تجلس أمام اليوم أنحبنوا معنى الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة والنزاهة ومعنى الطهارة في الشرع أو في الاصطلاح اصطلاح الفقهاء ارتفاع الحدث وزوال النجس طيب أيهما أعني من الآخر المعنى له في الاصطلاح طب فين, فين العموم هنا إذا كان أنا بقول معنى الطهرة في اللغة النظافة والنزاه سواء كان شيء نجس أو شيء ليس بنجس المخاط ده نجس ومع ذلك لو أنك نظفت نفسك منه يبقى كان كده معناها إيه تطهرت في اللغة لكن يجب عليك يتطير في الشارع إحنا نقول وزوال, وزوال النجس هل المخاط نجس لا يبقى معنى الطارف لغة عام من من معنى الطارف في للصلاح الشهيد إني في علاقة ما بينهم هي الإيه التنظيف وكذلك هنا في علاقة للإيه الإحداث فالشيخ لازال يضع ضوابط لمعنى كلمة البدع في الشرع أو في للصلاح وذكرنا المرة الماضية أول ضابط اللي وهو الإحداث ثم قال ولما كان الإحداث قد يقع في شيء من أمور الدنيا وقد يقع في شيء من أمور الدين تحتم تقييد هذا الإحداث بالقيدين الآتيين يبقى بقى إحنا لما نقول إيه تخيل كده لو إحنا قلنا معنى البدع في الشارع الإحداث طيب خلاص السيارة تبقى كده بدع في الشارع صح ولا؟ لا الطائرة بدع في الشارع يبقى لا يكفي أن أقول أن معنى البدع في الشرع هي الإيه؟ الإحداث لابد أن أنا أضع له ضوابط أخرى عشان كده قال وأن يضاف هذا الإحداث إلى الدين يبقى نخرج الطائرة ونخرج السيارة كل ما ليس له علاقة بالدين فلا يدخل في معنى البدع المذموم في الشرع قال أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا يبقى في هذا الإيه الدين خبالك برضو إن هو يأتي بالتعريف من نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد يبقى لابد من وجود الإحداث وأن يضاف هذا الإحداث إلى أمرنا وهو الدين وأن يكون هذا الإحداث لهو أضيف إلى الدين ليس عليه دليل مع زي ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه طب هاب النوى في دليل يبقى بع منه معايا يبقى كل هذه الضوابط إنما هي مصطبطة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال والدليل على هذا القيد قوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا هذا والمراد بأمره ها هنا دينه وشرعه فالمعنى المقصود في البدع أن يكون الإحداث من شأنه أن ينسب إلى الشرع ويضاف إلى الدين بوجه من الوجوه وهذا المعنى يحصل بواحد من أصول ثلاثة الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يسرع، والثاني الخروج على نظام الدين ويلحق بهما أصل ثالث وهو الذرائع المفضية إلى البدعة طبعا هذه الضوابط أو هذه الأصول الثلاثة سيتكلم عنها باستخابة طويلة يعني أو قسم الثاني من الكتاب الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع أو يشرع ويبدأ يعرف هذا الأصل ويذكر قواعد شهد الكتاب اسمه إيه قواعد معرفة البدع أو البدعة يبقى يذكر ضوابط إنما هي تنسب إلى هذا الإيه الأصل فلا تعجل واضح كده قال وبهذا القيد اللي هو إيه أم حمد صفا وبهذا القيد اللي هو إيه؟ هو أن يضاف الدين تخرج المخترعات المادية والمحدثات الدنيوية مما لا صلة له بأمر الدين وكذلك المعاصي والمنكرات التي استحبفت ولم تكن من قبل فهذه لا تكون بدعة. اسمع اللهم إلا إن فعلت على وجه التقرب أو كانت ذريعة إلى أن يظن أنها من الدين. يبقى واحد ارتدى الصوف بنية التقرب إلى الله عز وجل هو كده لابس ايه الصوف وهذا الصوف اختراع جديد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ارتدى بنية الايه العباد فنجي نقول له من اندي بقى مع كده يبقى انت اضفت هذا المخترع المادي إلى الدين. فيكون حينئذ اذن ايه بدعة واضح؟ أو كان الذريعة وسد الذرائع سيأتي معها فصل مستقل نبينه إن شاء الله قال الضابط الثالث ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص ولا عام يعني بقى الطريق الخاص العام قال والدليل على هذا القيب قوله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه وقوله ليس عليه أمرنا وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي عام أو خاص. يعني قال وألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي. طيب الآن صلاة التراويح عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نعمة البدعة هذه. طيب صلاة التراويح هذه لها أصل شرعي ولا ليس لها أصل شرعي. لها أصل شرعي عام ولا خاص خب بلك أن كلم الطريق عام أو خاص خاص يعني في حديث أو آية بعينها تدل على المسألة المتكلم فيها لما نيجي ننظر إلى صلاة الطراويح نجد أن فيها حديث يدل عليها بعينها إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم لم يخرج إليه في اليوم الرابع خشية أن تفرض عليه يبقى كده أنا استدللت بهذا الإحداث بطريق شرعي عام ولا خاص خاص معنى كلمة خاص آية بعينها أو حديث بعينه أو اجماع بعينه على هذه المسألة المتكلمة فيها طب الطريق الشرعي العام أدلة عامة كجمع القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع القرآن لم يأمر بجمع القرآن لكن استنادا إلى المصلحة المرسلة والمصلحة مرسلة سيأتي مع فصل مستقل الفرق ما بين المصلحة مرسلة والبدع لكن الطريق الشرعي العام هو القرآن عمّاً السنة عمّاً حفظ الدين حفظ الدين هذا واجب صح ولا طيب القرآن كان سيضيع والقرآن الناس مأمورون به أن ينقلوه إلى من بعدهم فحفظ الدين هذا أو حفظ القرآن واجب وما لا يتم الواجب إلا به فواجب ولن يتم نقل هذا القرآن سليما كاملا إلا بجمعه فصار هذا الجمع واجبا كما أن تبليغ القرآن صار أو كان إيه واجبا يبدأ معنى كلمة إيه طريق شرعي عام يعني ماهش آية بعينها على المسألة لنا بكلم فيها وأنا صراحة أستغفر الله لما أذهب إلى البيت وأستمع إلى هذه المحاضرات لإني لا أحب أن أشرح باللغة العامية لكن اضطرارا ونزولا إلى رغبة البعض حتى يصل المعنى إلى الجميع فلو الكلام واضح باللغة العربية يعني قولوا لي واضح عشان لا أضطرنا أنزل إلى اللغة العامية وكذا وفي كلمة أنا سمعتها من الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله كان يقول أنا إذا تكلمت في محاضرة باللغة العامية أعود إلى البيت وأستغفر الله معي فلو الكلام واضح باللغة العربية يعني نثبت عليه لو مش واضح ولا بد بأ من الألفاظ اللي هي العامية يبقى خلاص ننزل إلى الألفاظ العامية قال وبهذا القيد تخرج المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي عام أو خاص فمما أحدث في الدين وكان مستنداً إلى دليل شرعي عام ما ثبت بالمصالح المرسلة مثل جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن وأنا ذكرت إن المصالح المرسلة سيأتي لها فصل لحالها فلا تعجل على فهمها قال ومما أحدث في الدين ومما أحدث في هذا الدين وكان مستنداً إلى دليل شرعي خاص أكتب بجانب كلمة خاص آية من القرآن بعينها آية من القرآن بعينها أو حديث بعينه أو إجماع معين آية من القرآن بعينها أو حديث بعينه أو إجماع معين قالوا مما أحدث في هذا الدين وكان مستندا إلى دليل شرعي خاص إحداثوا صلاة التراويح جماعة في عهد عمر رضي الله عنه فإنه قد استند إلى دليل شرعي خاص اللي هو إيه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومثله أيضا إحياء الشرائع المهجورة والتمثيل لذلك يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتا بينا. يعني إيه؟ الآن أنت لو أظهرت صنّة كانت مهجورة هذا يسمى إحداثا. لكن إحداث له إيه أصله من الشرع طيب من الممكن أن تجد صنّا مهجورة في شيبين القوم. وليست مهجورة في جدة مثلا أو جدة أو ليست مهجورة في المدينة ممورة يبقى الأمر بإيه؟ يتفاوت حسب الزمان ويتفاوت حسب المكان يبقى ممكن أن يكون مهجورا هنا وليس مهجورا هناك وأن يكون مهجورا هناك وليس مهجورا هنا لكن ما كان فأحدفه الإنسان فلا يسمى بدعة في الشريعة إنما يصح أن تسميه بدع فيه اللغة على أساس أن هناك أصل له شرعي يستند إليه معايا قال وبالنظر إلى المعنى اللغوي لللفظ قال مثله أيضا إحياء الشرعي المهجورة والتنفيل لذلك يتفاوت بحسب الزمان والمكان تفاوتا بينا ومن الأمثلة عليه ذكر الله في مواطن الغفلة يبقى هذا الذكر يسمى إيه؟ لو لو سميته إحداثاً يكون إحداثاً إيه؟ له أصل فيه الشرع. وبالنظر إلى المعنى اللغوي للفظ الإحداث، صحة تسمية الأمور المستندة إلى دليل شرعي محدثات. بالنظر ل المعنى اللغوي، يبقى يصح أن تسمي الأمور المستندة إلى الأدلة الشرعية محدثات. لكن كلمة المحداثة في هذا الوقت لا تكون محداثة بالنسبة لإيه؟ للشرع قال فإن هذه الأمور الشرعية ابتدأ فعلها مرة ثانية بعد أن هجرت أو جهلت فهو إحداث نسبي واحنا ضربنا المثال من قبل بصلاة العيد في الخلاء كانت فيما مضى تفعل في المساجد إلى أن اجتمع مجموعة من الناس وصلوها بالخلاء فهؤلاء أحدثوا أمرا كان موجودا لكنه هجر واضح فلهم أجر من يفعل ذلك بعدهم إلى أن يرف الله الأرض ومن عليها واضح الكلام قال ومعلوم أن كل إحداث دلت على صحته وثبوته دليل شرعي فلا يسمى في نظر الشرع إحداثا ولا يكون ابتداعا إذ الإحداث والابتداع إنما يطلق في نظر الشرع على ما لا دليل عليه وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم قال ابن رجب رحمه الله فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء وقال أيضا والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعة وإن كان بدعة لغة وقال ابن حجر رحمه الله والمراد بقولنا كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام وقال أيضا أي ابن حجر رحمه الله وهذا الحديث يعني حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه قال الدكتور الجزاني حفظه الله التعريف الشرعي للبدعة يمكننا مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمعت القيود الثلاثة المتقدمة ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال البدعة هي ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه أو بعبارة أو جز ما أحدث في الدين من غير دليل واضح؟ الآن هو انتهى إلى معنى البدع في الشرع ما أحدث في الدين ما أحدث في الدين بغير دليل واستنادا إلى ما ورد في السنة النبوية من الأحاديث التي تدل على هذا المعنى يبقى أنت لما تأتي وتقول معنى البدع في الشرع ما أحدث في الدين بغير دليل لا يرد عليك أحد يقول من أين أتيت بهذا المعنى أتيت به من قول النبي صلى الله عليه وسلم واحفظ هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد فورد يبقى أنا قلت ما أحدث لأن النبي قال من أحدث في الدين لأن النبي قال في أمرنا هذا بغير دليل ما ليس منه فلو كان فما تدليل لكان من الشرع ولم يصح أن نقول ليس من الشرع واضح يا شباب قال المسألة الثالثة موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي قال وذلك من وجهين أولا أن المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي فإن بينهما عموما وخصوصا مطلقا المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي إذ كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة صح ولا كل بدع في الشرع تدخل تحت مسمى البدع في اللغة يبقى مثلا إحياء ليلة النصف من شعبان هذا بدعة لأنه ليس عليه دليل وبدعة في الشرع. ويصح أن يكون أيضا بدعة في اللغة قال إذ كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة ولا عكسه. يعني مش كل بدعة في اللغة تكون بدعة أو تكون داخلة تحت مسمى البدع في الشرع السيارة بدعة أم لا بدع في اللغة طيب هل تدخل تحت معنى البدع في الشرع لا يبقى ممكن نقولي كل بدعة في الشرع يصح أن تدخل تحت معنى البدع في اللغة وليس كل بدعة في اللغة تدخل تحت معنى البدع في الشرع قال فإن بعض البدع اللغوية كالمخترعات المادية كالهاتف والسيارة والحاسوب وما أشبه ذلك غير داخلة تحت مسمى البدعة في الشرع نعم <تصفيق> <تصفيق> <إليه إيه؟ تصفيق> سواء ناكلت بدعة على الإطلاق أو قيتها بالدنيوية لا حرج في هذا قال الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن البدعة بالإطلاق الشرعي هي البدعة الواردة في حديث كل بدعة ضلالة دون البدعة اللغوية يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة لا يدخل في هذا التعبير أو في هذه الجملة معنى البدع في اللغة دون البدعة اللغوية ولذلك فإن البدعة الشرعية موصوفة بأنها ضلالة وأنها مردودة وهذا الاتصاف عام لا استثناء فيه بخلاف البدعة اللغوية فإنها غير مقصودة بحديث كل بدعة ضلالة فإن البدعة اللغ... فإن البدعة اللغوية لا يلازمها وصف الضلاله عشان ما حد يشوف لي إحنا وإنه مثلا الطائرة دي بدعة في اللغة معززي حدش يقولي ده بدع وضلالة لا وصف الضلاله هذا لا يدخل إلا تحت معنى البدعه الشرعيه لا يلازمها وصف الضلاله والذم ولا الحكم عليها بالرد والبطلان مفهوم يا شباب يبقى جزئيه اللي هي إيه؟ ولذلك فإن البدعه الشرعيه موصوفه بأنها ضلاله وأنها مرضوده وهذا الاتصاف عام لا لاستثناء فيه ذكرناه فيما مضى إن لو أن جملة وردت في الشريعة في أكثر من مكان وفي أكثر من موضع ومع ذلك لم تخصص فعلا بأن هذه القاعدة متعدية وكلية يعني مثلا يرحمك الله المولى عز وجل قال ولا تزر وازرة وزر أخرى لم يستثن قط من هذه الآية شيئا يعني لم يأتي رب العالمين في أي آية وقال ولا تزر وازرة وزرة أخرى إلا كذا وكذا دائما إيه لا تزر وازرة وزرة أخرى دائما ما تجد لا ضرر ولا ضرار ما جزت مرة رب العالمين يقول لك إيه ضر بفلان أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضر بفلان يبقى دي قاعدة وردت في أكثر من موضع ومع ذلك لم يستثنى منها فهي فيقاعدة كلية لا استثناء فيها فكل من استثنى لابد أن يطالب بالدليل اللي يجي يقول كل بدعة ضلالة إلا بدعة الاحتفال بالمولد النبوي نقول له هذا استثناء من قاعدة كلية وردت أكثر من مرة على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يستثني منها فإذا أتيت أنت واستثنيت لزمك أن تأتي بالدليل واضح شباب؟ مم. مم. مهنت لو كنت موجوداً المرة قبل الماضية أنا وضحتها فيه وليس تأتي معنا مرارا يعني الاحتفال بمولد النبوة هذا سيأتي معنا في أكثر من قاعدة. ونبين بقى اللي هو يقول لأ ومش لأ ويسد الظرع هذا متى يدخل يعني اللي يجي يقول لك إيه إحنا ما بنحتفلش ما بنعملش أي حاجة طب هو يخاطب من؟ الصم البقم العمى هو الآن الاحتفالات اللي هي موجودة دي والأذكار والاحتفال بمجد النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي مع رشه كم ركعة ونذكر الله كم ذكر ونهاية المسألة تنتي في الآخر بشرب حشيس وخمرة في المسألة في المخيم والكلام ده ده كله مش احتفال ملوش لهش أي علاقة بالعبادة معايا ثم هو لو افترضنا جدلا هذا وكان سيودي بدخول هذا الأمر إلى الناس على هيئة العبادة يبقى يمنع سد لهذا ال إيه الذريعة والحمد لله الشيخ في هذا الكتاب أفرّب بعض الصفحات بذكر سد الذريعة ومتى يكون قال المسألة الرابعة العلاقة بين الابتداع والإحداث كلمة البدعة وردت في الصنة كلمة المحدثة وردت في الصنة ما الفرق بينهما؟ قال الابتداع والإحداث يردان في اللغة بمعنى واحد إذ معناهما الاتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن هذا في اللغة قال وأما في المعنى الشرعي فقد دلت الأحاديث الأربعة المتقدمة على أن للبدعة في الشرع اسمين البدعة والمحدثة إلا أن لفظ البدعة غلب إطلاقه على الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة بخليك معاه يبقى كده معنى البدعة غلب عليه أن يكون أمرا مخترعا مذموما في الدين خاصة يعني لا يكون في الدنيا في الدين فقط معايا؟ وأما لفظ المحدثة فقد غلب إطلاقه على الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره يبقى في فرق بينهما اللأ معايا يبقى معنى الإحداث يكون أمر مخترع مذموم كل هذا يكون كالبدعة ثم نأتي في الدين يبقى برضو البدعة نفس الوضع في الدين كان أو غيره إذا كده اختلف مع مع البدعة البدعة احنا قلنا إيه في الدين فقط لكن المحدث قلنا إيه في الدين و في غيره قالوا بهذا يعلم أن الإحداث أعم من الابتداع لكون لفظ الإحداث شاملا لكل مخترع مذموم في الدين كان أو في غيره إذ يدخل في معنى الإحداث الإثم وفعل المعاصي ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو آو محدثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم على المدينة ويقول لعن الله ومنهم من أحدث فيها حدثا أو آو محدثة اكتب المحدث المحدث يروى بكسر الدال وفتحها المحدث يروى بفتح أو بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر فمعنى الكسر أو آوة محدثة من نصر جانبا من نصر جانيا أو آواه من نصر جانيا أو آواه فمعنى الكسر اللي هو آوة محدثة من نصر جانيا أو آواه وحال بينه وحال بينه وبين أن يقتص منه وحال بينه وبين أن يقتص منه يبقى إنسان فعل ما يوجد أن يقتص منه قتل إنسان مثلا في المدينة فأتى إنسان آخر وقام بحمايته ومنع أن يقتص منه فهذا يدخل فيه اللعن لعن الله من أوى من أحدث حدثا أو آوى موح دفاع. يبقى حالة بينه وبين أن يقتص منه وبالفتح أو آوة محدثة ومعنى الفتح هو الأمر المبتدع نفسه هو الأمر المبتدع نفسه فيكون معنى الايواء فيه فيكون معنى الايواء فيه الرضا به الرضا به والصبر عليه وهو فيكون معنى الايواء فيه فيكون معنى الايواء فيه الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضي، فإنه إذا رضي بالبدعة، وأقر فاعلها، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها، ولم ينكر عليه، فقد أوى، وأقر فاعلها. ولم ينكر عليه فقد آواه واضح كده معنى حديث يعني اللعن ينصب على من يحمي إنسانا فعل في هذا المكان فعلة توجب أن يقتص منه أو فعل فعلة لا ترضى عنها الشريعة والمعنى الثاني أن اللعن ينصب على من يرضى بالبدعة ويقر فاعلها على فعلته لهذه البضعة طيب هو أتى ماذا لو أن أحداث المخترع المذموم في الدين كان أو في الدنيا في في يبقى لا يسمى إحداثا لو كان ممدوحا لا يسمى إحداثا وهو الآن في نهاية سيوضح هذا قال ابن حجر رحمه الله أي أحدثاء المعصية وبذلك يتبين لنا أن لفظ المحدثة بهذا النظر متوسط بين معنيي البدعة في اللغة والشرع فهو أخص من معنى البدعة في اللغة ليه؟ لأن البدعة في اللغة هو الأمر المختار سواء كان مذموما أو ممدوحا في الدين كان أو في أو غير صح أو لا قال متوسط بين معناي البدعة في اللغة والشرع فهو أخص من معنى البدعة في اللغة وأعم من معناها في الشرع لأن معنى البدعة في الشرع إيه الدين فقط لكن هو إيه الدين وغيره فتحصل لدينا ثلاثة معانا الأول الأمر المخترع مذموما كان أو محمودا في الدين كان أو في غيره اللي هو ايه سانيا حد يشوف أو مصطفى اللي هو إيه الأمر المخترع مذموما كان أو محمودا في الدين كان أو في غيره البدع عليها إيه شرع ولا لغوية لغوية الأمر الثاني الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره أو محمد الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره. اللي هو معنى إيه؟ أيوة الإحداث أو المحدثة؟ نعم. مسلم. رشقا واحد ليه إحداث؟ عشان الإحداث إحنا قلنا إيه؟ الأمر المخترع المذموم في الدين قال هنا إيه؟ في الدين كان أو في غيره؟ ماشي الواجه الأول قال الأمر المخترع مذموما كان أو محمودا في الدين كان أو في غيره صح طيب هو قال بقى المحدث هنا الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره ماشي الآن هنوضح ماتي اللي شي تتصر الأخر دول هنوضحهم ببعض وبين إزاي هي دخلت يعني. قال الوجه الثالث أو المعنى الثالث الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة اللي هو إيه البدعة قال فالأول عام وهو المعنى اللغوي للبدعة وللمحدثة صح كده ماشي لينه كده إيه قال المعنى ليه اللغوي والثاني خاص وهو المعنى الشرعي الغالب للمحدثة صح ولا صح اللي إيه والثالث أخص وهو المعنى الشرعي للبدعة وهو أيضا المعنى الشرعي الآخر للمحدثة المعنى الثالث يقول وهو أخص المعنى الشرعي للبدعة الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة أخو بلك هو يتكلم على المعنى اللغوي والمعنى الاستلاحي أو المعنى الشرعي فلو احنا قلنا الامر المخترع المذموم في الدين فقط يبقى ده المعنى الشرعي للايه للبدع ومحدثة والامر المخترع المذموم في الدين كان او في غيره ده المعنى الشرعي الغالب لانه لاحظوا وقال ايه واما لفظ المحدثة فقد غلباه اطلاقه وصدر الباب بقوله يردان في اللغة بمعنى واحد واضح؟ وأما في المعنى الشرعي فكذا وكذا يعني هي تفريقة إيه دقيقة ما بين المعنيين وقد تجد بعض أهل العلم استعمل الكلمتين بمعنى واحدة ولا بأس ثم قال الأمر المخترع مذموما كان أو محمودا في الدين كان أو في غيره طبعا ودى لحنا نتكلم عنه المعنى اللغوي للبدع والمعنى اللغوي اللي إيه للمحدث الأمر كده واضح طب هنعرف دلوقتي واضح ولا أوه ما معنى المحدثة في الشرع مم. طيب أنا عايز تأريك من لما قلت له. <تصفيق> أيو محمود ما معنى المحدثة في الشرع الأمر المخترع المزموم خاصة الأمر المخترع المزموم خاصة في الدين ولا في الدنيا أيو عبد العزيز في الإسنين ثانيه انا بتكلم على معنى المحدثة في الشرع لا, لا بتكلم على معنى المحدثه في الشرع اللي هو ايه المنظور اللي هو ايه ده كده معنى المحدثة في الشرع طيب معنى المحدثة في اللغه ايوه في الشارع طيب المرة الجايه ان شاء الله يعني بعد العشاء بربع ساعه انا اريد ان يصلي الكل العشاء هنا ان شاء الله وبعد العشاء بربع ساعه امتحان تحريري على ما ذكرناه في هذا الكتاب واضح يعني حازم اول يعني لا تؤجل عمل يوم الى الغد كنت بقول الاخوه في مرة في انا عايزكم تفتحوا كده القراصه بتاعت بتاعت زمان اللي هي منذ مثلا حوالي عشر سنين كده كان يكتب كده ايه نصائح للطالب واحد لا تؤجل عمل يوم ايه الغد عرش اثنين والله هذه النصائح فعلا جذيرة بالتطبيق وما حدث الخلل الا لما حدث الخلل في هذه النصائح احنا بنتكلم على اصحاب هنة وبنتكلم على ناس يريدون ان ينشروا هذا الدين في هذا الإيه؟ المجتمع فالمرة القادمة ان شاء الله قبل بدء الدرس الامتحان عبارة عن سؤال واحد صح وغلط ممتاز ممتاز لكن صح وغلط هعرف فيه من خلاله هل انت فاهم ولا خلاص لو انت فاهم هتحل صح وغلط لا اريد الانشاءات او الامتحان الانشائي ده يكون ان شاء الله بعد القسم الاول من الكتاب هذا والله تعالى اعلى واعلم بمزاجه وماهيه